لدي ريحانه وجداني من اجلك اعزف الالحان فصوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة احزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة احزاني لدي ريحانه وجداني من اجلك اعزف الالحان فصوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني وخطاك على كل طريق إذ تلهو بين الأقراني تبعث في إحساسي حلما ورديا يملك أشجاني وخطاك على كل طريق إذ تلهو بين الأقران تبعث في إحساسي حلما ورديا يملك أشجاني إقلالتك الحلوة نور تبياض يسري كياني وبراءة حسك يا نغم شطئ ان دربي اعياني يا لتك الحلوة نور فياض يسري بك وبراءة حسك يا نغم شطئ ان دربي اعياني وعيونك انشا بشرى دومن هي أجمل اوطاني لو كان بي وسعي يا ولدي لحدتك بين الاجفان وجعلتك نبض قلبي تشدود دوما بالخفقان وجعلتك سرا في صدري لا يتسرق للآذان قاه يا ولدي معذرة لا أقدر ليس بإمكاني يا ولدي ليس بمقدرتي فاقبل مني فيضحناني ودعائي لله البارد دوما دوما طول زماني أن يرزقني الباري بالركبه كبري إن وكذلك من بعد مماتي أن ينزلني خير مكان فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي ولدي ريحانة وجداني ولدي يا ولدي ليس بمقدرتي فاقبل مني بيض حنا تسأل للفردوس الأعلى من جنة رملينا صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحسابي